Book 2 57 7 vahamsun 7 vahamsun Arsti juures Rända tabib el tabib Mul on aeg arsti juures عندي موعد, عندي موعد مع الطبيب الموعد عندي في الساعة 10 الموعد في الساعه 10 ما ما اسم حضرتك Palun võtke jõud tuas toas Tafaddal ajlis vii hõrfati l Tafaddal ajlis vii hõrfati intivar. Arst tuleb kohe. Al tabibu sa jääti halen. Al tabib <tü> halen. Kus te kindlustatud olete? Taeminukas sahi ma ei šerika? تأمينك الصحي مع أي شريرك بماذا قدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك ع ال هل تشعر بلم؟ هل تشر بألم؟ ك الب أ الموضوع؟ الذي يؤلم أين الموضع الذي يؤلم مولون بيدفالت سيليا دائما بالالم في الظهر دائما بالم في الظهر عندي صداع في أغلب الأوقات عندي صداع في أغلب الأوقات مولون مونيكورد كهو فالود اشعر في البطن اشعر احيانا بالم في البطن فوتكه بالون يلا من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك akshif El Nusuf al alui -al min jismak heitke palun voodile min fadlik tamaddad ala sarir min fadlik tamaddad ala el sarir vera on korras daght al dam tamam daght el dam tamam ma teen süsti Ootike ibra, Hokna Ootike ibra. Ma on teile tablette. Ootike hubub. Ootike hubub. Ma annan teile apteegi jaoks retsepti. Ootike wasfalt tabib lilsaidalija. wasfa wasfaltubbija lisaidalia.